الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا مفسدون ويوم نبعث في كل أمة عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغو يعنكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يَعْلَمُ ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنتا تستخدون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبنوكم الله وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن هل سألنا عما كنتم تعملون